أَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَاءَهُ أَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَاءَهُ أَلَيْسَ في جهنم وليس في جهنم بسوى للكاترين والذي جاء بالصرق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصرق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف العبده اليس الله بكاف العبده ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له مناد ومن يضلل مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَلَيْسَ الله بعزيز وَلَ إِن شَأْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَّ لَ مَنْ خَلَقَ الشَّمواتِ وَالْأَََّلََا يَقونَّ الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إن أرادني الله بضر هل أنك آشفات ضره أو أرادني برحمة هل أن ممسكات رحمته إن أرادني الله بضر هل أنك آشفات ضره أو أرادني برحمة هل امْنِكَ رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ الله قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ امْرُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إني عامل عامل بسوف تظلمون بسوف تظلمون من ياتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم من ياتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب